يقول من قتل معاهدا بحجه حديث اخرج المشركين من جزيره العرب أه أه اخراج المشركين من جزيرة العرب لا يكون بقتلهم وأيضا قتل ما يتولاه أي فرد من الافراد وانما يتولاه الذي تولى ادخالهم ولا يتولى اخراجهم واما ان يقدم احد من الناس إلى القتل بحجه الاخراج هذا مو مفراج هذا قتل هذا إسرع به إلى النار وقتل له على الكفر وهذا لا شك أنه يعني اعتداء وظلم والمعاهد قتله لا يجوز كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ولا يتوله من يتولى الادخال ومن ادنى بالادخال هو الذي يتولى الإخراج والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اخيج اليهود نظام يزر العرب أو مثلها في اليهود نظام يزر العرب حتى لا دعا الى مسلمنا وقد بقوا الى خلافه عمر ما احد من الصحابه اعتدى على احد من هؤلاء يقتله بحجه اخراج الكفار من جلب العرب بل بقوا حتى أجلهم عمر رضي الله عنه وعرضاه الذي هو لي الأمر وما حصل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن أقدم على شيء من ذلك بأن يقتل إنسانا بحجة أخراج ثم هذا ما فيه هذا مو أخراج هذا إهلاك هذا إهلاك وإتلاف وإصراعا بالكافر إلى النعم نعم